وتفرقنا كان من نلتقي ننظرنا ساعه على بها هداه الشوق وسكن القلق اما يرونا ساعه على بها هداه الشوق وسكن القلق وانا ادري فلا من فراق و رهيب المحرقين افصح الشاكي اذا ارسالها دمعة الحزن وله لم ينطق افصح الشاكي اذا ارسالها دمعة الحزن وله لم ينطق انا لا ابكي على زيف الهوى إنما بكي على الصحب التقي, التقي أيها العاذيل ما أحسنت لي أحسنت لتلم لي. دمع فؤاد المهرقي, المهرقي. أيها العاذيل ما أحسنت لي أحسنت لتلم لي. دمع فؤاد المهرقي إخوة في الله ما أحلى الإخاء كيف يدري طعم من لم يذق يدي